بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين الا تاتيهم البينه رسول من الله يتلوه إِنَّ هَٰذَا كِتَابٌ قَيِّمًا وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ دِينَ حُنَفَاءَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا قدرة الله مخلصين ولا ان الذين كفروا من ال كتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَاَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ تَهَاوَنَ أَمْرُ قَاضِي دِينِ نَصِيْعَا أَبَدَا فَفِي wa li kaliman